مِن آيَاتِهِنْ جَوَارِي فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۚ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيَاحَ فَيَظَلَّنَّ الرَّاكِدُونَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنْ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ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 وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِن عَزْمِ الأُمُور وَمَن يُذِلَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ